إذا السماء شق قد لربها وحق وإذا الأرض. Yeah. اَمَّا مَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا فَسَوْفَ يُحَاسَهُ وَأَمَّا مَنْ عُتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَهُ عَرِيْهِ فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُوراً فسوف يدعو إنه ظَنَّ أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفاق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والليل وما وسق والقمر إذا لا سقَالَ تَكَونقذَ ق الن بَلِ النَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُعُونَ فَبَشِرُونَ بِعَذَابٍ